بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزاه الذي جمع مالا وعدداه يحسب أن ماله أخلداه كلا ليوب ذن في الحطماه وما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على نفئدا إنها عليهم موصدا في عمد ممددا